بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أداهم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش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 مهين. ثم سواه ونقخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأفئد قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا وللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يبتل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا غوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا لو شئنا لا أتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني أن جهنم من الجنة والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتشافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما وزقناهم ينفقون فلا تعلم لم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء جزاء بما كانوا يعملون أما كانوا من كان نفاسا لا يستوون أما الذين عملوا الصالحات فلهم جنات المأوى فلهم جنة المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين خسفوا فمأواهم النار كلما وطوا منها كلما ارادوا ان يخرجوا منها اريد فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذابنا الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الادناتون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون ومن اضلهم ممن تقر بايات ربي ثم اعرض عنها ان من المجرمين ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في نريته من الله وجعلناه هدى لبني اسرائيل وجعلنا منهم فإن تيهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهدي لهم دم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لا آياء أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرس فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين